لآن ل ا ق ر موسوعه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل س ي ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ا الصراط س ت ق صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورضاهم ل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد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 السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له اسم ل ا و ا ت و ا ل أ ر ض وهو ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م